فالبيوت بناؤها اللبنات من ذهب. واخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد او فضة او خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الاتقان والطين مسك خالص او زعفران جاب ذاثران مقبولان والارض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تنالها العينان حصباؤها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 حجال كثيرة الألوان